افخر يا وطن برجال الفتح افخر افخر يا وطن برجال الفتح افخر افخر يا وطن افخر يا وطن لعيونك عيوننا تسهر سميح المدهون سميح المدهون يوم الفتح نادت ما تاخرت معاش ولا مع شو لكان يا فتح وسميح أمثاله موجودين حدا منك يسخر أحمد دغمش أحمد دغمش أبو منصور أقسم لدم الشهدا يثأر بأمثاله بأمثالك يا ابو منصور الفتح يوم عن يوم تكبر أكثر وأكثر منصور شلايل منصور شلايل يا فتح بوجه اللي عاداك يكبر منصور شلائل يا فتح بوجه اللي عاداك يكبر بتحاوي عنيد يا منصور بعزه وشموخ للمحتل تزهر احنا رجال أبو عمار احنا رجال أبو عمار المارد الأسمر احنا رجال أبو مازن احنا رجال أبو مازن اللي عن الفتح ما تغير احنا رجال أبو فادي احنا رجال ابو فادي افخر يا وطن افخر احنا من واحد يناير ناير يا وطن جيلي سلم جيلي يا وطن جيلي سلم جيلي يا وطن ويبقى البقاء افخر يا وطن افخر افخر يا وطن افخر افخر يا وطن برجال الفتح افخر يا ابطال يا رجال والشمال يا رجال الفتح يا ابطال يا رجال غزه والشمال زعبي حو منصور شلايل واحمد دغمش هالدار الفتح يا بطال يا رجال غزة والشمال يا رجال الفتح يا بطال يا رجال يا أبطال يا رجال غزة والشمال يا رجال الفتح يا أبطال يا رجال يا أبطال يا رجال غزة والشمال يا رجال الفتح يا أبطال يا رجال غزة والشمال زاهد